يا ايها الذين آمَنُوا لا تتخذوا عدو وعدوكم ائناءات تقون اليهم بالموده وقد كفروا وقد كفروا بما جاءهم من الحق يخرجون الرسول وانياكم ان تؤمنوا وانياكم ان تؤمنوا بالله ربكم انكم وقتم خاضتم جهادا في سبيل جهادا في سبيله وقد كثروا بما جاءكم من الحق يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اتقون تلقون تلقون اليهم بالموده وقد كثروا بما جاءكم من الحق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 ليثقفكم يكون لكم أعداء ويبرزق إليكم أيديهم ويبرزق إليكم أيديهم وألتنتهم بالسوء وود لو تكرون لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفسن بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآآ إذ قالوا لقومهم إن برأى أميكم ومن مع تعبرون أمي دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قلنا إبراهيم لآبيك لك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 لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتول فان الله فان الله هو الله النعم الحميد عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم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 وَأَخْرَجْنَ من دياركم دِيَارِكُمْ على إخراجكم إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُنَّ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فأولئك هم الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهن ما أنفقوا ولا جناح عليكم إن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 فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهن مثل ما أفقوا واتقوا الله واتقوا الله الذي آت به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاء ك المؤمنات يبايعنك على على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك. ولا يعصينك في معروف فانبئهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تولوا قوما يا أيها الذين آمنوا لا تولوا قوما غضب الله عليهم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة رَضِيَ إسْوُ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَأْسَ الْكُفَّارُ كَمَا يَأْسَ الْكُفَّارُ من أَصْحَابِ الْقُبُورِ